ورأي المؤمن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء انفع اخرجنا به ازواجا من نبات شتى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 قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِفَهُ لَنْ نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ نَصَبَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَمُوسَى وَأَيُّهَا الْمَلَأُ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُشْهِدَكُمْ بَعْدَ أَمْرِهِ وَقَدْ خَابَ مَنِ احْتَرَ. فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَشَرُّوا النَّجْوَى